فلََّا جَحْحَذَهُمْ بِجَهذِهِمْ جَعَلَت فِقاَايَتَ فِي رَحْْ بِأَخِيهِكُمَّ أَذَّنَ مُأٍَّ فَلََّا ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا بلوا عليهم ماذا تفتدون قالوا نفتد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعين قالوا نفتد صواع الملك ولمن جاء لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما إذا في رحله فهو جزاؤه قد جزاه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين, كذلك نجزي الظالمين سَدَدَ آثِي أَوْعِيَتَهُمْ قَبْلَ وِعَائِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَائِ يدنالي يوسف فذلك الذي ياري يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا تعود درجات من نشاء نفعد درجات من نشاء وفوق كل ذي علم وفوق كل ذي علم عليم فقد سرق أكله من قبل قالوا إن يسرق فقد سرق أكله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم فأسرها يوسف في نفسه ولم قال انتم شر ما كان قال انتم شر ما كان والله اعلم بما تصفون والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان لا شيخا كبيرا فقد أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقد أحدنا مكانه إن